قَالَ الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما كَوْنًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَسْمُ أَمْ أَفْكُرَ فَلَمَّا وَاهُ تَتَى وَنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَسْمُ ومن شكر, وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ إِنَّمَا يَكْفُرُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَن كَبُرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِن